يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله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 ولا يظالم وكاذب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم